بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّيَا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّيَا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَيَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَانًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْمَا مِنَ الْمُصْرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألف آلافا إن يوم الفصل كان ميقوة يوم ينفخ بالصور فتاتون أفلاجا وفتحت وَبُحَ السم فَكَ أَبوبَ وَسُّرَةجِبال فَكَت صابًا إِ جَهَن مَكَ إِ جَهَ مَكَت مِرْرفَادَ لل لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إلا حميما وغساقا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين نفاذ الحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكأساً بها قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كدابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أدن له رحمن وقال صواباً ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً لنا أنزرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول, ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا